إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمٌ مِّنَ الذين معك والله يقدر اللَّيْلِ وَنَافِلَةٍ وَتُطَّافُ عَلَيْكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُلْقِيَ فِيكُمُ الرُّعْبَ فَتَضْطَرِمُونَ ۖ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ لَكُمْ نُورُ اللَّهِ قَدْ رَأَيْتُمُوهُ ۚ قَالُوا أَئِنَّ لَّكُمْ يَقِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَوْمَا تَيَسَرَ مِنْ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَعْطُ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجْدُوهُ إِلَى اللَّهِ تَجْدُوهُ إِلَى اللَّهِ هُوَ خَيْرُ وَأَعْبَدْ مَا أَجْرَى وَاسْتَوْفِرُ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المبتد قم فانذر وربك فكبل وثيابك فطحد والرجز فهدر ولا سمن تستكسد ولربك فاصدد فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسيد هل الكافر غير يصيد ذعنى ومن خلقته وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنى له داء له تمهيدا ثم يقمع النذيد كلا إنما كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعوبا